بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسمائلات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك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 ايرثكم وما توعدون فوارب السماء والارض انه لحق انه لحقهم مثل ما انكم تنقضون الا اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما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 124-والأرض فرشناها فنعم الماهدون 125-ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 126-ففروا إلى الله إني لكم منه نذير من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 عنهم فما انت بمدهم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون